ونفس وما سواها فألامها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وشقيا فكربوه فاقروها فذم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوا ولا يخاف عقبى